يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهلي كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمون في معروف وينهون عن الممكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. 112. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين